ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَاشْرٍ وَالشَّفْعِ والوتر وَاللَّيْلِ إِذَا يسر هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ العماد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 أيومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الْإِنْسَانُ وأني له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أَحَدٌ ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جن التي لا اقسم بهذا البلد